صادق ومن أضل من مين يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن تعايم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِهِنَّاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رِحْطٍ لَمْ مَجَّأْهُمْ هَادَسِحُهُمْ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعذاني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان بالله ويلك ام ان وعد الله حق هيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حط عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من قبرين من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرٌ لَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحًا فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ما إن مكنكم فيه وجعلنا لهم سماع وبصر وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء من شيء إن إذ كانوا يجحدون بآيات الله فحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولهم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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب القليم. ومن لا يجب داعيا الله فليس بمعجز في الأرض. ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولياء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 النار. وَيَوْمَ يُعْرَضُ النَّادِي كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون